والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب اليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً سنين والحساب ما خلق الله ذلك الا بالحق يفصل الايات لقوم يعلمون ان فخْصْتِل فِي الَّلِ وَنَّهَار وَمَا قَلَ قَ اللهَّهُ فيِي السَّمواتِ وَالأَرض لَ آيَاتِ لِقَ مَِتَّقُون إَِّينَ لَا يَجُونَ لِقَ أَناَا وَرَضُ يا وطمأنوا بها وطمأنوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون اولئك ماواهم النار بما كانوا يكسبون إن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 دُرْ دَعَانَا لَجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ذَرَهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُونَا إِلَى ضَرٍّ مَّسَّ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 نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم كل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا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 ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفون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 وَجَاؤُ رَيْنًا بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْ هَارِعٌ عَاصِفٌ جَاءَتْ هَارِعٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا وَظَنّ, وظن طابهم دعوا الله مخلصين له الدين لا ان ان جيتنا دعوا الله مخلصين له الدين لا ان ان جيتنا من هذه لنكونا من الشاكرين فلما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 م إلَنَا مَجعُوكُم فَلونَ بُِّوكُم بِمَاكُ تُم تَمَون إِمَا مَسَلُ الحَياتِ الدُّنْيكَمَا إِ إن أَزَلناَاهُ مَِ السَّماءِ فَختَلَقَ بِهينَبُ الْ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 وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ هُوَ نَبِئَ الْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صراط وَلَحُسْنٌ وَزيادَةٌ وَلا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلا ذِلَّةٌ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءٌ سيئة بمثلها وترهكهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤكم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 إلا الظلال فأنا تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم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 وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رب أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ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 لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريئ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 فَيَنَّكَ فإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَ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 إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ ثم قيل للذين ظلموا زوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحقه قل إي وربي إنه لحق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 قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء مَتِّهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا kids لا يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك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 واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله إن كان كبر عليكم قَامُوا وَتَذْكِيرِ بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ فَأَجْمِعُ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثم لا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ هَمَّتُمْ ثُمَّ قُضُوا إِلَيَّ وَلا تُنذِرُونَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الله لِتُؤَنَّ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَوْرَقْنَا وَجَعَلْنَاهُمْ خِلَائِفَ فَأَوْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ نُطْبِعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ قُمَّ بَعَسْنا مِم بَعَْدِهِمُّ سَوَهَونَ إِلَ فِ الرَّعَونَ وَمَلَائِهِ بِآيَاتِناَا فَسْتَك بَرُوا فَسْتَك بَرُوَكَانوا قَوْمَم مُ جَمين قُمِ عَدِنَ قَلُوا إِهَا ذَالَ سِححرُم مُذين قَالَ مُوسَ أَتَقُونَ لِحَِّ لَم م جَأَكُمْ تَنَالُ التُفْتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونُ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ وَتَكُونُ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمْ بِمُؤْمِنِينَ وقال فرعون اتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال له السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى على خوف من فرعون على خوف من فرعون وملائهم ان يفتنهم وان فرعون لعالم في الارض وانه لمن المسرفين وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا قُلْنَا رَبَّنَا لا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن وآل قومك ما بمصر بيوت واجعلوا واجعلوا بيوتكم قبلة واقيموا الصلاه وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملئه زينه واموالا في الحياه الدنيا ربنا ربنا ليضل عن سبيلك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 نّ سَب الذيينَ ل يعَلَمُون وَجزن بِبَنِي إسرائلَ البَحرَ فَأت بَعُم في الرَّعون وَجُنودُهُ بَغي وَدُ حَد إِذَا أَدَْكَ الله آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين الْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ وَلَقَدْ هَوَىٰ أَنَابِى إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأً صِدْقٍ لَهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمُخْتَلَفُوا فَمُخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ فإن gesù ت في شك من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 يكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون لنظروا ماذا في السماوات وَالارْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ قُلْ فَتَنَظِرُوا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 وَأَنْ أَقِم وَجَهَكَ لِّين حَنِيفَ وَلَا تَكََُّ مِنَ المُشكِين وَلَا تَدُو مِن دُون اللهِ مَا لَا فَعُكَ وَلَا يَذُرُوك سَإ فإن فَعَتَ فَإِنكَ إِذَ مِنَ الظَّالِمِين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 وَ اللههُ وَغو خَير الحاكمين